كلا لا ان لم ينته لنسف عن بنى وصيه لا وصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تنطعه واسجد وقاتر